لَيلَيْنِ أَيَازِنَ الْعِدَادِ أَمْلَيْنَا أَيَازِنَ لَيْلَ فَنَقَائِي لَاحَ أَزْهَارُ مِلُؤُ جِينِي Ashtiaqin Wahanin Kad d'ahahu Alhub Saba Kallin Nuri Wajnatayn Kad d'ahahu Alhub Saba Kallin Nuri وجنتيني دعواتنا ليلى شهدين في وردتيني دعواتنا احليني شهدين ساعين في وردتيني شدني الشوق له شد الثاكل المكمدين فبيوم لي سواه في الهوى لم أسجودي ما أوحي له بعمري فهو كالغصن الندي أنا لولعه لا عدت بين أيامي صدي شدني الشوق له شد الدفاك للمكمدي فبيوم لي سواه في الهوى لم أسجودي ما أوحي له بعمري فهو كالغصن الندي أنا لولاه لا عدت بين أيامي صدي قد راكبت الحب للوق يا سافينا ورأيت الدرب يحوي يا سامينا ليس ظنا ما تجلا بل ياقينا قد راكبت الحب للقياس فينا شدان الشوق له شد الثاكل المكمدين فبيوم لي سواه في الهواء لم أسجودي ما أوحي له بعمري فهو كالغصن الندي أنا لولاه لا عدت بين أيامي صادي قد راكبت الحب للوق يا سافينا ورأيت الدرب يحوي يا, يا سامينا ليس ظناً ما تجلاباً يقيناً ليس ظناً ما تجلاباً يقيناً قد راضيتم عيش في حوبك يا مولى يا أسرى فأنا منك بعد كل عصر يسرى قد بي طول في حوب بك يا ما ولا يا اسرا فانا من كان بعد كل عصر يسرا دا دکنی العشری اسرا وتذكر العين مني اشراح بي الحب صدرا ان سر لي حقه ان ينبريني الناس جهرا وَعَتَى قُرون عينا مني اشراحوا بي الحب صدرى انى سرى حقه آن ينباري للناس جهرا ان روحي لم في وضعها مفتاخرا فهي للسجادي طوعا سترى مؤتمارا وهي منه لم تكن من جوده في لحظه منتكرا تا والله ذابت الحزن جوفا وتلاشه كل وين وتلا فهو الاحلى عهدا وواسا فهو الاحلى إنا روحي لم تزل في وضعيها مفتاخرا فهي للسجاد طوعا سترى مؤتميرا وهي منه فوق ذيك الهوى منتصرا لم تكن من جوده في لحظة معتاكيرا تا ول ناس بد الحزن جوفا وتلا شا كل وين وتانا فهو الاحلا عودا وواساء وتلا شا كل وين وتانا وتانا قدرات بيتون عيش في حوبك يا مولى يا أسرى فأنا منك أولاقي بعد كل العسر يسرى وتقر العين مني اشراح ب الحب صدرا وتعقر العين مني اشراح ب الحب صدرا كنا سر لي حقه ان ينبرني الناس جهرا inna sirri haqquhu an yanbarini nasi jahara inna ruhi lam tajalfi wal dha'iha muftakhira fa hiya lissa jadi tawwan وهي منه فوق ذياك الهوى ملتصرا لم تكن من جود في لحظات معتكرا قد تونا زبد الحزن جوفاء وتلاشى كل ويل وتناء فَهُوَ الْأَحْلَى عُهْدًا وَوَافَا خَتَّا وَلَا زَابَدُ الْحُزْنِ جُفَا خَتَّا وَلَا زَابَدُ الْحُزْنِ جُفَا أَيُّ طُهْرٍ وَنَا Bish Tiaqin wa hainini Bish Tiaqin wa hainini Ayo Tuhirin wa naka'in Laha باشتياقين وحنينين قد دعاه الحب سبا قل نوري الوجنتين دعوة ناح شهدين سائر في وردتيني دعوة أنا أحليلي شهدين سائغ في وردتين شدني الشوق له شد الثاكل المكمدين في بيوم لي سواه في الهوى لم أسجودي ما أوحي بعمري كهوة كالغسن الندي أنا لولاه لعدت بين أيامي صدي قد راكبت الحب للوق يا سافينا ورأيت الدرب يحوي يا, يا سامينا ليس ظناً ما تجلاباً يقيناً ورأيت الدرب يحوي يا سامينا <تصفيق> سار قلبي نحو مثواك اشتياقا فتراه يجري والريح استباقا سرق قلبي نحو متواك اشتياقا فتراه يجري والريح استباقا قد أتيت أخطف يا أيها المفدى أبعث التحايا حتى أصونا عهدا قد أتيت أخطف يا أيها المفدى أبعثوا التحايا حتى أصونا عهدا أحسنة روحها والسجاد حبا فهي كم تلقاه عند الضيق رحبا أحسنة روحها والسجاد حبا فهي كم تلقاه عند ضيق رحبا وبمر الدهر بالأفضل عذبا أيها المقيم كسرحي في البقيع لست في ترابي بل في ضلوعي أيها المقيم كالصرح في البقيع لست في دورابي بل أنت في ضلعي بل انت في ضلعي بل انت في ضلعي سار قلبي نحوك وعكشت يا طه فترى هو يجري والريح استباقا فقلبي نحوك وعكشت يا طه فترى روحي اجني والريح حسيفا علقت فيه مع ابي قد اكيت اخت يا ايها المفجع ابعثوا تحايا حتى اصون عهدا حتى اصون عهدا حتى اصون عهدا, عهدا احسنت روحي هوى السجاد حبا فهي كم تلقى عن ضيق رحبا وبمر التجريب افوال عذبا ايها المقيم كصرح في البقيع لست في التراب بل أنت في ظلي بل انت في ظلي ايها لست في الترابي بل أنت في ظلوعي سار قلبي نحو مطاك اشتياقا فتراه يجري والريح استضاقا فيه مع بيك اعتلاقا قد أتيت أخطب يا أيها المفدى أبعد التحايا حتى أصونا عهدا حتى اتيت اخط يا ايها المفتدا ابعت الدحايا حتى اصون عهدا احسنت روحي ها السجاد يحوط ما فهي كم تلقى عن وابي مر الدهر بالافضل عذبا وابي مر الدهر بالافضل عذبا ايها المقيم كسر في البقيع لست في ترابي فالانت في ضلوعي بل انت في ضلوعي بل انت في سان قلبي نحو متى كشتياقا فتراه يجري و الريحة عزتباقة علّا قد فيك معقليك عزتلاقا علّا قد فيه معقليك عزتلاقا صار قلبي نحو egما تشتياكا فتراه يجري و الريحة عزتلاقا علّا قد فيه معقليك أحلقت فيه مع فنيك احتلاقا قد أتيت أخطو يا أيها المفدى أبعث التحايا حتى أسونا عهدا قد أتيت أخطو يا أيها المفدى أبعث التحايا حتى أسونا عهدا أحسنت روحها والسجاد حبا فهي كم تلقاه عند الضيق رحبا ويمر الدهر بالأفضل عذبا وبمر الدهر بالأفضل عما أيها المقيم كالصرح في البقيع لست في التراب بل أنت في ظلوع أيها المقيم كالصرح في البقيع لست في الترابي بل أنت في ضلوعي بل أنت في ضل... بعد بعد بل أنت في ضلوعي سارى قلبي نحو مثواك اشتياقا فتراه يجروا الريح استباقا علّقت فيه معقلي كاعتلاقا علّقت فيه معقلي كاعتلاقا سارا قلبي نحو مثواك اشتياقا سطره يجري والريح سدي باقا علقت فيه معني كعتلاقا علقت فيه المعني كعتلاقا قد أضنت أخطو يا أيها المفجع أضاعت الحياة حتى أصون عهدا قد أتيت أخطو يا أيها المفدى أبعث التحايا حتى أصون عهدا أحسنت روحها والسجاد حبا فهي كم تلقاه عند الضيق رحبا أحسنت روحها والسجاد حبا فهي كم تلقاه عند ضيقي رحبا ايها المقيم كسر رحفي البقيع علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي المقيم كسر رحفي البقيع لست في الترابي بل انت في ضلوعي ايها المقيم كسر رحفي البقيع لست في ترابي بل انت في ضلوعي أحسنت روحها والسجاد حبا فهي كم تلقه النطيق رحبا وبمر التهرب الأفضل عذبا وبمر التهرب الأفضل عذبا أحسنت روحها والسجاد حبا فهيكا تلقاه عند الضيق رحبا وبمر الدهر بالأفضل عذبا وبمر الدهر بالأفضل عذبا أيها المقيم كالصرح في البقيع لست في الدرابي بل أنت في ضلوعي أيها المقيم صرحي في البقيعي لست في الترابي بل أنت في ضلوعي بل أنت في ضلوعي بل أنت في ضلوعي بل أنت نحو نكواك اشتياقا فتراه يجري والريح السباقا علقت فيه مع غنيك علقت فيه العقل يك علاقا قد اتيت اقت يا ايها المفجع ادعوا التحايا انت اصون عهدا قد اتيت اقت يا ايها المفجع ادعوا التحايا حتى اصون عهدا حتى عهدا او قد تشم عن المنار روحي غطتها من ندى شوقي بالعطر وفوق وكري فيعصرها الهم من صدري فقدت الروح للقبر غطتها من ندى شوقي بالعطر وفوق ري شي حملت من صدري Alqa ka falka tura bi semaa Alqay bidamay alayka من Wa ancib min من alazaa Wa ancib min bukaii alazaa ألقي بدمعي عليك الرثاء وأنصب من بكائي العزاء وأنصب من بكائي العزاء قد النهى والتغى أيها السجاة جبت أرى في الحشا جرحك الواقى كوردتي ترتمي في يد الحصار عرى بها السم قد ضج من إزباد يا ذنها والدقى أيها السجاد جبت أرى في الحشا جرحك الواقى كوردتي ترتمي بيد الحصى ترابها ثم قد وجب من الذي سلت بين اللحود يعتا امل انت الى